يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 والله غفور رحيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 فإن بغت إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إِنَّ الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنون لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء, ولا نساء, من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك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 بما تعملون